Book 2 60 60 у банку في البنك في البنك я хочу открыть рахунок اريد ان افتح حسابا اريد ان افتح هي هنا جواز سفري. هنا جواز سفري. ا وسمي ادراس. وهذا عنواني. وهذا عنواني. أريد إيضاع نقود في حسابي. أريد إيداع نقود في حسابي. يا жадаю зняти أريد سحب نقود من حسابي. أريد سحب نقود من حسابي. يا жадаю взяти أريد أن أستلم كشوف حسابي. أريد أن أستلم كشوف حسابي. Я жадаю отрымать гроши по подорожным чеку. Уриду ан асрифа шекан сияхиян. Якую сумму складают податки? Кам кимат уррусум? Де я повинен расписаться? Айна ян баги ан Я чакаю перавод з Германіі. Антазир хуала мин Алманія. Антазир Вось нумар май ху рахунку. Грошы паступілі. هل وصلت النقود؟ الفلوس؟ هل وصلت النقود؟ يا جادايو поменять эти я гроши. هذه النقود. أريد أن أصرف هذه النقود. мне potrebnyye dolary ZHA. احتاج لدولارات امريكيه. احتاج لدولارات أمريكية. من فضلك أعطني أوراقاً نقدية صغيرة. من فضلك أعطني أوراق نقدية صغيرة. тут есть هل يوجد هنا صراف هل يوجد هنا صراف ألي؟ كمي المبلغ الذي يمكن سحبه؟ كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ أي كرت ائتمان يمكن استخدامه؟ أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ Зайдите, коли ласка, на сторонку www.book2.de и скачайте опошнюю версию.